ولولا ان ي و ن لدينا ل ل ه من شرور ا ن ف س ن ا و م ن س ي ئ ا ت أ امالنا م ن ي ه د ه الله فلا مضلل و م ا ي ض ل فلا هادي له أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شيء له و أ ش ه د أ ن محمد ا عبده و رسول ه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ت ق و الله حق تقاته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 جل في ع ا وكما ج م ع ن ا في ه ذ ه الغاف أن ي ج مع ن الجنة ا بكم مع في حبيبنا و ق ر ة أ ع ي ن ن ا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ومع ح ص ة ج د ي د ة من ح ص ة النحو ومع شرح ا ل أ ج ر ا م ي ة نلتقي مجدداً بفضل الله تعالى ما ب د أ ن ا ه في ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة ووصلنا بفضل الله تعالى إ ل ى باب ا ل أ ف ع ا ل حيث قال المؤلف رحمه الله الأفعال تلاتة الأفعال تلاتة ماض ومضارع وأمى إ ذ ا ا ل أ ف ع ا ل ث ل ا ث ة ليست أ ق ل من ذلك أ و أ ك ث ر و أ ع ط ا ن ا الشيخ رحمه الله أ م ث ل ة على ذلك فقال نحو ضرب ويضرب واضرب ض ر نعم ذلك كتب يكتب وكتب ق ر أ ي ق ر أ و ي ق ر أ وهكذا نعم ثم بين احكام أ هذه ا ل أ ف ع ا ل ا ل ث ل ا ث ة من ج ه ة ا ل إ ع ر ا ب وقال فالماضي مفتوح الاخر ابدا نعم يقول رحمه الله الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح دائما فنقول في ضربه فعل الفتح على نعم ماض مبني و ك كتب ذ ا نقول وقرأ في واجتهد وانتصر إ ل ى غير ذلك اذن الماضي مبني على الفتح دائما الا في حالتين ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا كان متصلا بواو ل ج م ا إذا اتصل ع ة ب ا ج م ا ع ة يبنى على ماذا إ ذ ا اتصل بواو ج م ا ع ة يبنى على ماذا على ا ل د م نعم أ ح س ن ت م يبنى على ا ل د م جيد و إ ذ ا اتصل بضمير رفع متحرك、م? يبنى على ماذا إ ذ ا اتصل بضمير رفع متحرك مثلا قلت أ و قلت قلت قلنا آه يبنى على ماذا هنا يبنى على السكون و السكون、نا. ولهذا و ن يبنى لا على لا ي ق الفعل الماضي يبنى على الفتح ما لم يتص به أ و ج م ا ع ة فيبنى على الضم أ و ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون و ب أ س ل و ب آ خ ر الماضي يكون مبنيا على الفتح مثل ويكون مبنيا على الضم مثل على كتب ويكون كتبوا ويكون مبنيا على السكون مثلك تبت مثل كتبت <تصفيق> نعم ثم قال الشيخ رحمه الله و ا ل أ م ر مجزوم أ ب د ا يعني الفعل, الفعل الامر مجزوم دائما مثل أكتب أقرأ أه؟ اجتهد استمع نعم ا ذ ن ف أ ك ت ب ما يعرف ما يعرف اكتب فعلا نعم فعلا فعل أ م ر تمام مبني على السكون なン فعل امر مبني. مبني على ماذا على الفتح ف ل ا م مبني على الفتح لاتصاله بنون, التوكيد. لاتصاله بنون التوكيد جيد نعم أ د ع و نعم أدعو م ا يا ع ب أ د ع و أ د ع و نعم ف ي ا ل أ م ر مبني على ح د ف ي حرف ا ل ع ل العلة على حد في على حذف حرف العله、نعم. اخشى اخشى اخشى ما عوابها ا فعل امر نعم فعل امر مبني على حذف ماذا على حذف حاف حرف العله لديه الالف نعم الياء م ي ا وهنا الالف حذف حرف ا ل ع ل ة من آ خ ر ه و ا ل ف ت ح ة قبله دليل عليه و ا ل ف ت ح ة قبله دليل على ا ل أ ل ف نعم جيد اتقي اتقي اتقي ف ا ل أ م ر تمام مبني على ح د ف حرف ا ل ع ل ة التي ه ن ا ماده الياء نعم نعم على الياء والكسره قبلها دليل عليه نعم أ ك ت ب و ا اكتبوا اكتبوا ما اعراب أ ك ت ب و م فعل امر نعم م ب ي على حد في النون تمام على حد في النون من آ خ ر ه ل أ ن ه فعل من ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة و ب ه ذ ا نكون قد عرفنا ع ن فعل العمى من حيث البناء أ ر ب ع ة أ ن و ا ع مبني على السكون ومبني على الفتح م ب ن ي على حدش حرف ا ل ع ل ة ومبني على حدش النون مبني على حدش النون على مبني حدش ويبن على ما يجزم و يبن على ما يجزم به مضايعه كما قال ق ا نظم احدهم قال و ا ل أ م ر مبني على ما يجزم به مضايعه يا من يفهم كصم وصل واخش وادع وارغب و ك ر ل غ ب ا ء و ك ر ل غ ب ي زينب نعم أ ك د ا نظمها بعضهم <تصفيق> نعم نعم ثم انتقل ر د ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إ ل ى الفعل المضايع قال والمضايع ما كان في أ و ل ه إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك عنيت وهو مرفوع أ ب د ا إ ذ ا نعرف أ ن ا ل م ض ا ي ع ة بواحد من أ ر ب ع ة حروف تكون في اوله وهي ل انيت فنقول أ ق ر أ ن ق ر أ ي ق ر أ ت ق ر أ هكذا إ ذ ا كل فعل مبدوء كل فعل أ ك ت ب نعم كل فعل مبدوب واحد من أ ن ي ت فهو فعل مضارع مضارع فعل فهو بشرط بشرطين بشرطين ان تكون هذه الحروف ز ا ئ د ة أ ن تكون هذه الحروف ز ا ئ د ة وعليكم السلام ف إ ذ ا كانت هذه الحروف أ ص ل ي ه مثل أرادة ن ا ف ا ر ة ي ا ب ي س ة تعيسه ف إ ن الفعل يكون ماضي وليس م ض ا ي ع ا نعم فإن ا ل ل ف ع ي ك و ن م ان ض ي ي ويكون、مضارعاً. إذن مضايعا أن تكون هذه الحروف ز ا ئ د ة أ ن تكون تدل على تكلم أو غيب أو غيب خ ط او ا ل ف ع المضايع يكون ولهذا قال رحمه الله في امن الله وهو مرفوع أبدا, ابدا فيكون مرفوعا مثل محمد يجتهد محمد مرفوع يجتهد يعني يجتهد هنا وعلى مطرفعه الدم الظاهر في آخره نعم ف ع ل المضارع كيف هو فعلي المضارع مرفوضه على م ت ر ف ه الضمه نعم ن يا ام خبال الضمه المقدره على ا ل أ ل ف منع من ظهورها التعذر أحسنتم منع من ظهورها التعذر ظهورها جيد نعم م ث ل آ خ ر على اطفال يتعلمون ما اعرابي ت ع ل م و ن ما اعرابي ت ع ل م و ن ها يتعلمون ما اعرابها فعلا يوضعها نعم يعلن <سؤال> مضائع مرفوع وعلامه ر ف ع ه تماما ت ب و ت النون ل أ ن ه من ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة احسنتم نعم يا أ م خباب لو غيرتم ذلك اللون ف ض لانه ً غير ذلك ل ل ا و بالكتاب ل أ ن لا يذهب لي جيدا ً بارك الله فيكم نعم. وهكذا إ ذ ن فالفعل ا ل م د ا ر ن يكون مرفوعا ً بالضمه الظاهره مثل اجتهد و نجتهد و يجتهد تجتهد و يكون مرفوعا بالضمه المقدره مثل أ د ع و نسعى يدي ويكون مرفوعا بالنون النائب عن ا ل ض م ة مثل يكتبون تكتبون ي ك ت ب ا ن ت ك ت ب ا ن تكتبين و ه ك ذ ا طيب ثم قال الشيخ رحمه الله بعدما قال والمضايع وهو منفوح أبدا ت ى يدخل عليه ن ا ص ب أو ج ا ز م حتى يدخل عليه ناصب أ و جازم يعني الفعل المضايع يبقى منفوعا حتى يدخل عليه حرف من حروف نصبي فينصبه أو حف من حروف من أو الجزم فيجزم وبينا ّ ل ش ي خ رحمه الله هذه الحروف التي تنصب الفعل ا ل م ض ا ي ع فقال فالنواصب ع ش ر ة وهي أ ن ولن و إ ذ ن وكي ولام كي ولام ج ه و د وحتى والجوار والواو وأو بالفاء اذن هذي عشرته حروف هذي ع ش ر ة حروف تدخل على ا ل ف ع ل ا ل م ض ا ر ع فتنصبه وعربات من ه ذ ه الحروف ا ل ع ش ر ة ت ن ص ب ا ل م ض ا ر ع بنفسها وهي أ ن و ل م و إ ذ ا وكي ها وواحد منها ينصب المضايعه ب أ ن م ض م ا ر ة جوازا وهو لا مكي لا مكي و خ م س ة منها تنصب المضايعه ب أ ن م ض م ا ر ة وجوبا وهي لا م ج ه و د وحتى والفا ء في الجواب والواو في الجواب واو لا. إذا الحرف وهي أ ن ان مثلا تقول أ ح ب أ ن أ ن ج ح احب أ ن أنجح. أن انجح ما إ ع ر ا ب أ ن انجح نعم أ ن ح ر ف ن ص ب ومصدر نعم أ ن ج ح نعم نعم أ ن ج ح فعل تمام فعل م ض ا ر ع كيف هو إ ذ ا لا نقول أ د ا ه لا نقول أ د ا ه ما عندنا في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل أ د ا ت ف ا ن م ا عندنا الحروف نقول حرف نعم هذا هو الصحيح نعم منصوب ب أ ن و ع ل ا م ة نصبه ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر ه طيب إ ذ ن أ ن ولن و إ ذ ن وكي نعم؟ ك ل ه الاعراب لكن إ ذ ا هناك استثناءات إذن لا تنسب الفعل المضايع إ ل ا إ ذ ا توافرت فيها ث ل ا ث ة شروط أ ن تكون في أول الكلام. أن تكون في اول ل ل ك ك ا م أن ت ن في أ و الكلام أن يكون الفعل بعدها مستقبلا أ ن يكون الفعل بعدها متصلا بها من غير فاصل مثال ما توافرت في الشروط أ ن يقول أ ح د ساجتهد أ أن أحد ج ت ه د يقول ل م ث س أ فنقول له إ ذ اذا تنجح إذا تنجح فلو قلت له أظنك لا يمكن أ ن تنصب المضارع تصير اظنك إ ذ ن تنجح ل أ ن إ ذ ا لم تكن في أ و ل ي كلام ولو قلت إ ذ ا تنجح ا ل آ ن لا يمكن أ ن تنصب المضارع لان آ ن ل ي م ك أن تنصب, تنجح الآن لا يمكن أن تنصب لأن الفعل م ض ا ا ر لأن ل لم يكن مستقبلاً ولو قلت له اذا ربما تنجح لا يمكن أ ن تنصب المضايع ل أ ن إ ذ ا لم تتصل بالفعل ل أ ن إ ذ ا لم تتصل بالفعل نعم إذًا هذا هذه المقصود بالنواصب ها؟ بالنواصب هذه النواصب هو وهي أن العشرة لن إ ذ ن كي هذه التي تنصب ا ل م ض ا ي س ه ا ت ن ص بنفسها المضاعة ب جيد أ م ا الحرف الذي ينصب المضايعه ب أ ن م ض م ر ة جوازا وهو حرف لا مكي فنقول فيه درس سعيد ا ل أ د ب ليجيد ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ل ي ي ج د ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب بما ي ة نعرف ن يجيد نعم ا ل م ش ا ر ك ة ض ع ي ف ة اليوم أ ي ن ا ل أ خ و ه و ا ل أ خ و ا ت لعلكم تعبتم إ ذ ن يجيد ي ج د نقول يجيد نعم فعل مضارع منصوب ب أ ن م ض م ر ة جيد بأن م ض م ر ة جوازا بعد ل ا ل ك نعم جوازا بعد ل ا ل ك لا المستحيل ذلك تابعوا فقط إ ن شاء الله وستستفيدون فالمضارع منصب بان مضمره جوازا بعد لا م ك ي ويشبه هذا المثال قوله تعالى في س و ر ة الاحزاب أ ح ز ب أو أ سورة من ا ل ليعذب الله وباركة والمنافقات ليعذب الله المنافقين فيكم وفي إضمع اضماع ز جوازاً؟ ا لامكي لماذا قلنا لأنه يمكن أن لأم لأم. أن أن بعد لأنه تقول لأن لأن يمكن وفي أن إ ز ا ن م م ليغفر لك ت ان م مغفر الله ل ا جوازا م ي ع ا ف ي إضمع بعد لام كي يقول بعضهم أ ن بعد لام كي جوازا أ ض م ر ت وبعد غيرها وجوبا حذفت نعم اذا هذا الحرف الذي ينسب المضايع بان مضمره جواز ا ً ثم ننتقل الى الحروف التي تنسب المضايعه بان مضمره وجوبا مثل لام لام الجهود. يعني اللام الجهود الجهود الأولى يعني ت س م ى بلام كي او لام التعليل أ و لام التعليل كذلك أو لام ا ل ت ع نعم ل ل ي م ا ج ع و د ما كان خالد ليطرق طلب العلم ما مع نعم كان خالد العرب ليطلق ها؟ مع يطلق、نعم. يطلق نعم يترك نعم يترك فعل مضارع、نعم. منصوب م ب أ ن م ض م ا ر ه وجوبا بعدنا من ج ه و د جيد حسنت مضماره وجوبا بعد لام الجحود أ ح س ن ت يا س ح ف نعم طيب بماذا نعرف لام الجحود حتى نفرقها ن على لام التعليل هناك ع ل ا م ة تعرف ب ع ل ا م الجحود ما هي هذه ي ه العلامة ها نعم إ ذ ن لام ا ل ج ع و د تكون م س ب و ق ة بما كان أ و لم يكن ما كان أ و لم يكن كما جاء في قوله تعالى وما كان الله نعم تمام وكل لام قبله ما كان او لم يكن فللجحود ا ب ا ن ا نعم وما كان الله ليعذبهم نعم لم يكن الله ليغفر لهم نعم تماما وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وهذا من ك ر ا م ة نبي ن ا علينا إ ذ ن وكل لام قبله ما كان او لم يكن فللجحود بان إ ذ ن هكذا تعرف ل م الجحود يكون قبلها ما كان أ و لم يكن الحرف ا ل ث ا ن ي من الحروف التي تنصب ا ل م د ا ر ع ب ع د ا ء ب أ ن مضمره وجوبا حتى تقول لن أ ن ا م حتى أ ق ر أ صفحات ص ف ح اذن ت إ تقول أ ق ر أ فالمضارع منصوب ب أ ن م ض م ر ة وجوبا بعد حتى ومنه ق و ل تعالى في سوره طه قالوا لن نبرح عليه نبرح عاكفين حتى حتى يرجع إ ل ي ن الينا نوسى حتى يرجع إ موسى ها فيرجع فعله في المدار ص ب أ ن م ض م ر ه وجوبا بعد حتى ها ومنه ق و ل تعالى في س و ر ة يوسف ها فلن أ ب ر ح الارض حتى ي أ ذ ن لي ابي、نعم. إ ذ ا نفس ا ل إ ع ر ا ب نفس ا ل إ ع ر ا ب طيب نعم ه اذن إ نقوم باعراب هذه ا ل آ ي ة ليعذب الله المنافقين والمنافقات ن ع ما م إ ع ر اعراب ب ليعذبه ما إعراب ليعذبه نعم ليؤدب اللام لام ماذا نعم、آه. اللام لام كي أو ا لام التعليد يعذب فعل مضارع منصوب. منصوب بان م ض م ا ر ة شروق ا ل إ ي م ا ن أ خ و ن ا خالد في علم وعمل موجود م م م م م م م م م م م م نعم ، ان يعذب ف ي المضار منصب بالمضمرات جوازا بعد لا م ا ل ت ع ل ي ل ليعذب الله الله ما إ ع ا ب الله نعم نعم ، الله اسم جلاله فاعل المفور ع ل ا م ه رفعه ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر ه س ن ت ليعذب الله المنافقين المنافقين, المنافقين المنافقين المنافقين مفعول به تمام منصوب و ع ل ا م ة نصبه الياء ا ل ن ا ئ ب عن النائب ع م ا ا ل ن عن الكثره نعم ا ل ي ا النائب عن ا ل ف ت ح ة نعم نعم لانه جمع مذكر سالم ن ع جمع مدقى ا ل ج و ا ل ن والنون ن ماذا و ما اراه النون المنافقين النون عوض عن التنوين م ي ن ع ض عن ا ل ت م في اسم المفرد عوض عن في اسم المفرد والمنافقات التنمين اسم اسم والمنافقات أحسنكم عن عوض الواو ا حافظات والمنافقات معطوفة على... نعم, معطوفة, على نعم, معطوفه على المنافقين والمعطوف على ا ل م ن ص و ب م ن ص و ب و ع ل ا م ة نصب المنافقات منصوب بماذا؟ ما هي ع ل ا م ة النصب في المنافقات ا ل ك س ر ة حاسه جيد ا ل ك س ر ة ح س ن ت م ا ل ك س ر ة ا ل ن ا ئ ب ة عن ا ل ف ت ح ة تمام ا ل ك س ر ة ا ل ن ا ئ ب ة عن ا ل ف ت ح ة نعم ل أ ن ه ماذا جمع مؤنتين سالمين لأنه جمع مؤنتين سالمين الله مؤنتين جمع فيكم بارك、باركو. طيب من ا ل ن و ا ص ب كذلك التي تنصب ا ل م ض ا ي ع ه ب أ ن مضمره وجوبا وهي الفا و الواو اذا كانت جوابا لواحد من ت س ع ة أ ش ي ا ء أ و ل ا على ا ل أ أن م م مثل يقول ا ل ل أ س ت ت ا ذ م ي ه اجتهد فتنجح فتنجح ماذا تسمى هذه الفاء فاء ماذا فاء ماذا اجتهد فاء ا ل س ب ب ي ة احسنتم فاء ا ل س ب ب ي ة اذا فتنجح فعل مضايع منصوب نعم بأن م ض م ع ة وجوبا بعد فائي ة بعد ف ا ا ل س ب ب ي ة الواقعه في جواب الامر او يقول له اجتهد وتنجح اه؟ اجتهد فتنجح أ و اجتهد وتنجح نعم وتنجح نعم هذه ل و ض و تسمى ماذا واو ماذا يجتهد نعم واو ا ل م ع ي ة واو ا ل م ع ي ة نعم ق ل ن ا ا ل أ و ل ا ل أ م ر الدعاء ن ي ا الدعاء متى ان يقول التلمود لاستاذه أ ع د لنا الدرس فنفهمه اعد لنا الدرس فنفهمه او يقول له اعد لنا الدرس ونفهمه ها نعم اذا فنفهمه في علم الضائع نعم منصوب بان مضمره ا وجوبا بعد فائده السببيه الواقع في جوب الدعاء لا هذا دعاء من ا ل أ س ف ل إ ل ى ا ل أ ع ل ى دعاء ومن ا ل أ ع ل ى إ ل ى ا ل أ س ف ل أ م ر فهذا التلميذ يطلب من أ س ت استاذه نعم لنا أعد د ل ا هذه صغة دعاء و ل ي س أمى ل يمكن ل ل ت الأمى نعم ا ل أ م ر أ ن يقول الاستاذ لتلميذه اجتهد فتنجح اجتهد فتنجح ن ع م أ م ا الدعاء أ ن يقول التلميذ ل أ س ت ا ذ ه يعني ا ل أ م ر هو طلب ا ل أ ع ل ى من ا ل أ د ن ى والدعاء هو طلب الادنى أ د ن من ى ل ل طلب ل أ أ ع ى ا من ا ل أ ع ل ى جيد و إ ذ ا كان من شخصين متساويين يسمى بماذا تماما التماس يسمى أحسنتم أه؟ يسمى التماس إ ذ ا كان من شخصين متساويين أه؟ يسمى التماس تقول أ و التمس منك、طيب. ثالثا النهي النهي مثلا ان تقول ل ت م ي ذ يهمل ا واجباته لا تتكاسل فتندمى لا تتكاسل فتندم اذن فعل مضارع منصوب ب أ ن م ض م ر ة وجوبا بعد فاء السببيه الواقعه في جواب النهي. الواقع النهي إذن فتندم أو وتندم أو أو وتندم نعم تقول فترسب أو أو أو ولا ق س ع ى ه ذ كل الله يقول الله جل وعلا في صورة الأنعاب ولا رمعية في صورة تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إ ذ ن يسب هنا فعل مضمعه وجوبا بعد ف ع السببيه الواقعه في جواب ا ل ن ي في جواب النهي ولا تسبوا فيسبوا و ع ل ا م ة نصبه حذف النون من آخره حدف النون من اخره ل ن ن من و آ نعم الدعاء النهي الاستفهام مثلا أ ن تقول ا ل أ م لطفلها هل نجحت فافرح بك وجوبا بعد فاء ئ ا ل س ب ب ي ة الواقعه في جو الاستفهام أ و تقول هل نجحت وافرح بك نعم بعد ذلك العرض مثل أ ن يقول طالب ل أ س ت ا ذ ه أ ل ا تسافر معي مثلا إ ل ى م ر ا ق ش ة فتشاهد أ ش ي ا ء رائعه ة ف ت ش ا د فتشاهد. يعني ت ش ا ه د هنا فعل المضارع منصب بان م ض م ر ة وجوبا بعد فاء ا ل س ب ب ي ة الواقعه في جواب العرض الا تسافر فتشاهد أ ل ا تسافر معي فتشاهد نعم كذلك التخ... يعني التحضير تقول مريض هلا هل دعوت, نعم. نعم. هل دعوت الله فيستجيب لك فيستجيب لك يعني هذا هو ا ل ت ح د ي د ه ل دعوت الله فيستجيب لك أه؟ اذن ما الفرق بين العرض و ا ل ت ح د ي د ما الفرق بين العرض و ا ل ت ح د ي د ما هو العرض م? ما هو العرض、م? ما هو العرض هو الطلب برفق تمام هو الطلب بلين ورفق نعم أ ح س ن ت م و ا ل ت ح ذ ي ر و م التحضير ذ ا ا و هو الطلب نعم هو ا ل ل ط بحث ب و إ ز ع ا ج الطلب مع الحث بعد م الحث ب ع ذلك التمني التمني مثل أ ن تقول في جو الممطرين ليت الجو صحوا ف أ س ا ف ر ف أ س ا ف ر أ س ا ف ر فعل المضارع ا م ن ص ب بان م ض م ع ر ه موجوبا لا د ف ع ا ل س ب ب ي ة الواقعه في, في جواب التمني ي يمثل مثلا لهذا ب ق و الشاعر البيت المعروف أ ل الا ي ت أ ل ليت الشباب يعود يوما ف أ خ ب ر ه بما فعل المشيب نعم نعم التمني له معنيان التمني له معنيات طلب المستحيل الذي لا يمكن تحقيقه يعني تطلب ش ي ء ا ل مستحيلا لا يمكن أ ن يتحقق الا ليت الشباب يعود يوما لا يمكن الشباب أن يعوده ه ذ ان م طلب ل ا ش ي ء الذي لا وله يمكن يتحقق م أن ع ن ى آخر و ه و طلب العسية الذي يمكن ي ت ح ق ق ه يمكن تحقيقه تقول ليتني أكون ع اكون ل ليتني م ا أ عالما فهذا عسير لكن يمكن تحقيقه إ ن كانت هناك ه م ة ع ا ل ي ة في طلب العلمي نعم يمكن تحقيقه نعم. نعم طيب كذلك الرجاء مثلا أ ن تقول لعل التعليم, لعل التعليم يعم الناس فيتعلم الناس جميعا و ي ت ع ل م الناس جميعا يعني يتعلم هنا فعل, فعل عفو فعل م ض ا ي ا منصوب ب أ ن م ض م ر ة وجوبا بعد فائز ا ل س ب ب ي ة ا ل و ا ق ع ة في جواب فما هو الرجاء, ما هو الرجاء؟ ماهو تعريف الرجاء نعم طلبوا ه ا なん ا ل ر ج ع ء هو طلب ا ل أ م ن القائم نعم الخاص ع ن د مغلق اه طيب تابع تابع الخاص إ ن شاء الله ط ي بعد ن م ب ع ذلك ي أ ت ي النفي النفي في مثل قوله تعالى في من سوره فاطمه لا ل يقضى ي ع ه ف ي م و لا يقضى عليهم فيموت فيموت فعلا مضارع. نعم. منصوب ض ا ع ع م م ن ب أ ن مضمره وجوبا بعد فاء ا ل س ب ب ي ة الواقع في جواب النهي في ج و ا بهذا النفي ب نكون قد عرفنا نكون ن قد ع ر ف ان أ الفاء يعني فاء السببيه ة و المعية تنصبان المضارعه ب أ ن مضمره ا وجوبا إ ذ ا كانت جوابا لواحد من ت س ع ة أ ش ي ا ء وهي المرموز لها بقوله مور مور مور وادع و ا ن ه ا وسل و ع ر ض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملى هذه المواطن ا ل ت س ع ة نعم نور المراد به ا ل أ م ر وادعو المراد به الدعاء وانهى المراد به النهي وسل المراد به الاستفهام و ع ر ض المراد به العرض ل ح ظ ه م المراد به التحضيض نعم تمنى المراد به التمني وارجو المراد به الرجاء النفي في قوله تعالى لا يقد عليهم فيموتوا يقد جيدا من ا ل م ع ا ص ب التي تنسب ا ل م ض ا ر ع ب أ ن مضمونه وجوبا أ و أ و أ و هذه لا تنسب ا ل م ض ا ر ع إ ل ا إ ذ ا كانت تعني واحدا من امرين أ و يسلمى من ا ن ى إ ل ا و ك أ ن ه ق ي ل لا اكتلن ا ل ك ا ف ر ى إ ل ا أ ن يسلمى ا ل ا أ ن يسلمى وفي مثل تاني يقال لى ا س ت س ه ل ن ا ل ص ع ب ة أ و أ و د ي ك ا ل م ن ى لى ا س ت س ه ل ن ا ل ص ع ب ة أ و أ و د ي ك ا ل م ن ى و ك أ ن او كيلى لاستسهلن لا أ الصعب إ ل ى ان أ د ر ك المنى ف إ ذ ا كان م بعد او أ يحصل د ف ع ة و ا ح د ة فهو بمعنى إ ل ا ويحصل إ ذ ا كان مبادا شيئا فشيئا فهو بمعنى إ ل ا ف ه والمقصود بمعنى إ ل و ا أ ن يسلم فعل المضايع بعد أو. التي بمعنى المنصوب المشوبة التي إلا مضمرة بأن أو و ي د ي ك فعل ا ل م ض ا ر ع منصوب ب أ ن م ض م ع ه وجوبا بعد أ و التي, التي بمعنى الى, التي بمعنى إلى. طيب اذن النواصب التي تنسب ا ل م ض ا ر ع كخلاصه ة لما سبق عشرة وتنقص من سبق ب وتنقص عشرة حيث ا لما ل ض ر ع ب ن ف سبق ه ا و و ا ثلاثة س ط ة إلى أ س ا م قسم ينصب المضارع بنفسه وهو أ ر ب ع ة حروف وهي ال لن اذن كي وقسم ينصب المضارع بواسطه ة دمارة ألم وخمسة لام ا حروف ج و وولمعية أو التي تكون د حتى التي بمعنى فاء السببية إلا وبمعنى تنصب إذن إلى كذلك المضارع بنفسها لكنها لا تنصب إ ل ا بثلاثه شروط أ ن تكون في أ و ل الكلام أ ن يكون الفعل بعدها مستقبلا أن يكون كان الفعل متسلاً بها. عرفنا لام م النواصر كان أو م ي ك إذن هذه ن ا ل التي ذكرها الشيخ رحمه الله <تصفيق> رحمه الله تعالى وياتي بعد ذلك, ألج تأتي بعد ذلك الجوازم والجوازم ثمانيه عشر وان شاء الله تعالى أ ن ينفعنا و إ ي ا ك م م م ا سمعنا و أ ن يتقبل منه منكم و أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م ل خ د م ة ل غ ة القران و ل خ د م ة لغه ة السنة ل س ن أ جل ل في ع السنه ه أن يوفقنا وإياكم م فمن ا الله تعالى ويضاه إن أصبنا فمن الله يحب جل وعلا وإن إن أخطأنا فمن ن أ ف ا الشيطان ا من ونسأل ل ل تعالى أن يغفر وأن يتجاوز عن خطأنا ذنوبنا أن وأن يغفر وأن يصلح أحوالنا. يصلح اللهم بسم و الله ع ى والآل باركت إ ي م و الرحمن آ ل ب ا ه ي م إنك ي مجيد. د س ب ح ا ك ا ل ل لا إله إلا ه أشهد م وبحمدك. أن أن أ س ت غ ف ر ك وأتوب إ ل ي ك و ا ا ل ل س م عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة